شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أول بدعة يقع الناس فيها في يوم عاشوراء أن يتخذوه عيدا، يخصونه بثياب معينة وأطعمة معينة، وهذا من ضلالات اليهود كما مر بنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح. اثنين، يشيع عند بعض الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم، ولك ممنوع تكتب كتاب في شهر الله المحرم. ليه يا عم بلك محرم مش المحرم أنا عايز يحرم على الناس عيشتهم عشان الشهر اسمه المحرم وهذا محض جهل ومحض افتراء يجوز لك الزواج في كل وقت إلا في حالة واحد ما ينفعش فيها تكتب الكتاب لا تعقد لنفسك ولا لغيرك في حال لبس الإحرام النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح إنما في أي وقت تكتب كتابك يا ابن واتجاوز عادي خالص من أخطاء الناس في يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال لعاشوراء ويجيبوا حديث مكذوب على النبي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل بالإثمد في يوم عاشوراء لم يرمد أبدا قال الألباني حديث موضوع مكذوب على النبي يعني برضو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل وتطهر في يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت يا سلام واحد يوم عشورة يغتسل ويلبس جلبية جديدة ما يعيش خالص اللي لم يجي يموت قال الإمام أحمد رحمه الله هذا من وضع قتلت الحسين ده كدب اللي اخترع الكدب دي الناس اللي قتلوا سيدنا الحسين دلاتة. من أخطاء الناس في يوم عشورة أن يخصوه بحلوة بطعام معين ويجيب لك بقى حديث التوسيع على العيال وهو حديث لا أصل له كذب على النبي فيخص يوم عشورة بحلوة معينة يجيب لك شوية قمح في شوية لبن بليلة يعني وكده يقول لك دي عشورة تعالى تعالى أأكلك عشورة بقى يا دي عشورة اللي الشيخ صوته راح عشانها هو الناس لا تحسن التدين إلا عن طريق المعدة هذا من فعل النواصب اللي فرحوا في قتل الحسين هذه بدعة ضلالة بل نترك الناس على سجيتهم وطبيعتهم في الطعام والشراب حسب الحادة والقدرة يوم عادي خالص كذا من البدع في هذا اليوم اختراع صلاة معينة ويكذبوا على النبي ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم عاشوراء أربع ركعات يقرأ في كل ركعتين الحمد لله مرة واحدة وكل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة يا سلام هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من أخطاء الناس في يوم عاشوراء الشحاذة على الأطفال باسم زكات العشر رجاء أن هو وهو شائع في مصر الوقت ما بيعيش إخواته بيموتوا كلهم فعشان يعيش تربصي استن يوم عشورة واشحتي منه من أي حد محمد هذا أيضا كذب ذكره الشيخ علي محفوظ في مضار الابتداء وأكبر مصيبة تحصل في يوم عشورة مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة يقوم الشيعة في هذا اليوم بسبب الصحابة ولطم الخدود وضرب الصدور بالسلاسل وتمتنع النساء عن الزينة ولا يأكلوا اللحم يوم عصورة ولا تقام ولائم أفراح ولا يتم فيه عقود زواج بل تمنع الزوجة نفسها عن زوجها يوم عصورة يقومون بضرب أنفسهم بالسلاسل الحديدية ويجرحون أنفسهم في الرؤوس ويدربون على الصدور وعلى الرؤوس ويلطمون الخدود وينزف الدم لقد الدم بينزف كده وطبعا دي بقت صورة كل العالم بيشوفها النهاردة من خلال نشرات الأخبار بالله عليكم هذه الصورة إذا رأاها أي إنسان غير مسلم ممكن يدخل في الإسلام هذه حماكة تصد الناس عن الدخول في الإسلام لا أدري لماذا يفعل الشيعة هذا يقولون حزنا على الحسين لقد مات علي شهيدا هو أفضل من الحسين عند السنة والشيعة ولم يفعل أحد هذا مات رسول الله هو أفضل من ملع الأرض من الحسين رضي الله عن الحسين ولم يفعل الصحابة هذا ثم إن النبي حرم النياحة أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتابه وأن يمسكنا بسنة رسوله وأن يرضى عن الحسين ويرفع درجته في أعلى عليين وأن يرضى عن كل أهل البيت ويرفع درجتهم في أعلى عليين وأن يرضى عن جميع الصحابة ويرفع درجتهم في أعلى عليين ويحشرنا معهم خلف لواء حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم